وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ربما بجد وكم أهلكنا قبلهم من قرن يعني ما جلق وكم أهلكنا قبلهم كما دو كم يتينف بغاية عربي ايك بجنا خبرية ويكي بجنا استفامية جاء خبرية يعني تو خبری چه یکی؟ مده بحثی چه یکی؟ استفهامیش یعنی بسیاره او استفهامیه بجی. كم او بسیاره بس دی بجی کم دینار عندک؟ این چیه؟ این چند کارمتان این بسیاره دیت که و چند دینار رو دیتنه؟ نید بس بسیاره که دی که اوز بجن استفهامیه او بسیاره پیتی چیه؟ جوابه, جوابه. لما كمل بدي ما احيى لهغه العربيه كمل الخبريه خبريه, خبرية يعني, بيجي. بيجي. يعني بيجي خبرك يعني بيجي كتاب قرأته يعني قال كتاب من اشراكين من الワゴン كثير من الكتب كثير من الكتب قرأته يعني قال كتاب كما اراده بشان الخبريه يعني قوم رب عامين بجد ما يشيل يكلين أهلكنا مايت هلاخبرين وكم أهلكنا يعني وكثيرا من القرى والقرون أهلكناهم رب عامين بجد ما جلك قوم جلك مروه وجالك جماعات مايت هلاخبرين عند بيجنا في كم أكمل بياقولي بقولتي كم الخبرية يعني باب سيارنية يعني أبى أنا تشتاق ما هي خبرك وش ذاك اللي بمروه هتاكوتن دمروه هتا ديار كره قبلهم يعني قبل قريش طبعا مش مجالك قوم الهلال برين باقي قريشيا من قرن قرن بجنا وقتك ال زماني يعني وقتك ديار كل زماني او حركته دوجي بجنا تش قرن هذا قرن فلانيه منی اوه بذاریم قرنفلانیه یعنی چیه؟ یعنی بعضی و جماعات ادداری اوه توی وقتی جین، اغلب جورا، اغلب آموزشور اوه که کارم بسات سالاتی بودن، قرن یعنی سات سالا عمر بیتیجین بجنبونت که، یعنی همون شرکت ای که نت شده القرن کی ده، یعنی وقته کی ده، جورا برایم گله قوم بی مشرکه، اوه تو وقته کی ما میشه که این همو ميثلغ برين وقت ايمان انه ايناي پیغمبرت خوب وقت پیغمبرت درهين ايناي ندره وقت دي پیغمبر خو نه چوينو و ايمان رب العالمين ته ايناي بيش هم ميه چليكيدين هم ميه اتحاد برين هم اشد منهم بطشا يعني ميثلغ برين بير قريشيا ابو القريشيا قوات تربون وزور تربون و بتر عردسيده ابو بتر سيده سلاح سيده بو جسمه و و گیان واسطه بو ماستربو قدرتربول کیا قریشیا. و بعد اون میشه مهاموش ریکردن وقت ایمان و باوری نه اینوی پیامبرهامو مهیلا غبرن. یعنی آزاد حمدیم کیشی غبرن قریشیا. و نیم آمر را بر عالمین و نیم مهلت دعای بلکی با خود ایمان بینن و باوری بینن. نخور آمران دوست اف قومه که قریشینا ما و البن قدرتمند آشنده داره. مفید هر وقت که حسکن. شوكي ما يتواق قوات ترير وان زور ترير ما يتشل ايكاين همو ميت برين اواج ده بين، بس يشتو وقت ماي واش رحمة راب العالمية بركي ايمان بلن وباريه بلن فنقبوا في البلاد يعني او قومت بري قريشيا او اتغالكت قوات وقالكت زور قريشيا قوات تربون وزور تربون نقبوا بالبلاد يعني ساروا في البلاد اقول اصل في كلمة نقبا نقب يعني ماذا نقاب؟ قد؟ آفريم نقاب فلان الجدار يعني ديواركا كونكر، کر آن يعني جرقكا چراي کر؟ كن کر فهن البيجنوي او خيليا سر عليك السلام ورحمة <أشترك> الله وبركاته او جن سر جوابت خلو داد و جوابت خوبت گريد نقاب چونك چه لهاي؟ نقاب؟ آن جه چاووية جه آن حد يتكونها بهجنه قابله وتشافات جديده اما نقبوا اكل معنوي ايش افا هذا أبا اصلي معنوه وبنقبوا هناك جو معنوه اكل معنوي ايش افا يعني ساروا وطافوا في البلاد يعني جالك بو جرات كرين يچوين يعني هجرات كرين ويچوين ونيا سفرت كرين ويچوين ونيا جت اخسينا بدنا سيخو نقبوا في البلاد يعني هو بدر قريشيا ونيا سافروا بدر قريشيا قواتها ابو و بدر قريشيا جيت بن دسيدو ونو ج انخذونا بن دسي خدا هل من محيصن محيصا يعني مهرب يعني او شيام برافن بن على العالمين القواته و ذرياهو يعني لم يستطيعوا يعني ناشن افستيف هما و تشيا وين كوريا هل من محيصن يعني ليس لهم مهرب يعني ليش يوم رافن بيروي عذاب يوم برمرني وقت مرن بوهاتي وعذاب الله رب العالمين بوهاتي يعني اف قوته وا وزور غريانو وا وزور ارد بنداسي و دبن تشلوانك تشي فايده ونا هذا وما خلصنا كلام العذاب رب العالمين وحده وايماننا انه يباوريننا اين يعني ممكن يشغل قرشي اكاونت مغرور بينا و سريتش ينا بقوته اخو حمزوري اخو مغرور هونك مغرورنا بالي ينكوكوتر ينكو زوتر ونيا جلك جيوش شون يان هكذا اكل تفسيره فنقبوا في البلاد يعني ربين الجد خود ربين بارشة بن عذابه شن الجاكي بس رب العالمين خلاص نابون وقت ما عذابو إينه ونيا ربين بل عذابه شلونه؟ في جرب العالمين في بيرا متينته وونسحا تقرايش يادك دو باش ديواش كات حتى روزا كمت كاد كاساكيه باورينا كاتب رب العالمين اوح يا رب العالمين انا خالد او بيغمد الخدا فريكين الا رب العالمين تشليكات سنته ويه الدنيا ادا سنته ويه نوبيكو نيدا كان رب العالمين ديلاغت او وقت رب العالمين حسكر و تشتاك له يا رب العالمين ينبز احمد نيا لا يعجز شيء في السماوات ولا في الارض يعني اشتتني رب العالمين ناشد ومن قدرته وشانه وده نبيت نالعثماني ونالعدي إن في ذلك لذكره وشت أول ما بهم جوتي النبي سورته ده أف سورته همو چه برهات نبيه أم برهان جوتي نبيه أم هم جو نصيحات كونك إيماني بالنباورية بين نحو أفضل مدوي سورته ده كين همو تفسرين جوين دنيا وآخرة إن في ذلك لذكره يعني اول ما بونغوت يهمو شي ها هم همو بيد ينونوا و همون باش بونغوت دناخذ عمل خراب ضرر و خراب باش بين من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها طبعا بيش ابي باشي بك د بخو ك د فايده ضرر شنو أغهيت رب العالمين؟ بل هن رب العالمين ما أبهمو بهمقو قوتي في ذلك لذكرى يعني أول ما بهمقوتي أبهمو بير هادنا با ونصيحات كرنا بهمقو بخو فايدة لبين لمن كان له قلب <تصفيق> بس كيادة فايدة لبينيد كيادة بخو فا نصيحاتنا والقريد ودى ديشت وعملي بيكات أو أول صاحبي لمن كان له قلب حي أو أول دل اكي شفة بيد لو كل هيك ثاني بجهودنا قرانيه بجهودنا سوره منيا بسوره سوره قاف بجهودنا همي قرانيه اما شو فائده اللي بنو اقرا بجهود نصيحاتي اللي بنو اقرا عبرات بجهود يعني عبرات يعني الخرابيه نوع تبوشيه هيدي لك اي بذرويه تشل تشل هيدي مريحه ليش ترى سيده احمدي بابا دخلت شوي ان في ذلك ان لمن كان له قلب يعني ها امر بعيد لك يا حبيبي صح هاي دي نساف اباوي عقيده قدريت ذهبيت ايمان ذهبيت باوريت ذهبيت فكره اخوذا نقول تشتيب قاعد اخو عبرته التشتيب الجديد هل اي كي دي دنيا ديت شتكسره اي كي اسباب جناحه كي وخرابيه كي واش ورى نكد اودل اودل اتش بي اما ما دلي هيت يا مريا دنيا هي مريا عندي موبيجه شنو كانت برنامج اه قابل نوقف عندي الاي بي ام باشي يا لالي بيا خرابي وخرابيش يا لالي بيا چه بيا باشي ابي هندي بو نصيحات كهندي بو قرآن بجا هندي بو آيات تقرآن بجا هندي حليث تتبعان بري بجا صلى الله عليه وسلم وني آننگي دي بو آيات الدنيا بجا و هندي بو بجا چه فايدهي في مروو لمن كان له قلبون اما او كز ده فايده او دلك ساخ حبيد و دلك عقيده که راس و درس ده حبيد او القه السم و بو باشی که دوید جلوی خوب داده، القسم علی وجود خوب داده، و نیم وجود خود آنکه که به خودش برگرید آه فایدهای لیبرگید، مفایده لیبرگید، و هو شهیدون، و دل هند داف مر بیحاضر بید، ابدله خوباو، گیانه خوباو، گوشکه خوباو، همه حاضر بید، قلب که دا، گلوی کسی داره به نصیحت کرد، آن قلب وایت فکر آنها بود بی نخاندن، هنگی احمر ابن القيم رحمت الله علیه بید دید، النمروه كي اي دليويه مريا جابتش فويده باش لا ينقي السمع شنو قالت منو تشحب یه دی اوی دل سه اوه فواید بخودید اما عمره و اوه دل که صاحبید دنیا چی چی چی تموجی اپ چید بخودی را چید دنیا گویا خوب ده تموج چی تو خودی گتی و بامر بودی صلی الله علیه و وسلم و هو شهیدا بشتی دنیا دل خو و گیان خو و همشت کی چبید شهید یعنی حاضر یعنی حاضر بید نی دل خو چی دمیره جار حی دنیا دل لا لأيكي حاضر بدبو مروبي دير نصيح حدك المروبي كد ليان مروبيا حاضر اما دل مروبيا چلا هاتي حاضر نيه يا چوي دل مروبيا الوهرينيه ليان مروبيا ها قالش ونيا ها قال لبنا چه يابتنى به بخو فايدا يليور كدير بفكر اخوته داوكي اف ها قال لبنا چه فايدا مروبينا داد برهند ربعاني وقت بحسي كافرات كبجه صم بقم عميون صم يعني چنه کارن و بکمون آمیون چی نیست؟ کردن خو کافره آبها خو هم کافره چی نیست؟ کردنی نه، بد کردنی الله نیست نه. آه نبیلوای درسته؟ آه یعنی بس ابها گوشت وای بد کرده چه؟ حاکیه. آه حاکیه تبوبیجی خو فایده لیوان نگرید. نیم آرکه تبوبیکی گویی فایده لیوان نگرید. تبوبیکی نگوییش. هدکتش نه؟ هدکت یکن. یک نه تلودیت. یک گوچه خوندیت. یکی شد بس گوچه خوندیت. بس چه فایده وينيا وش عمل بيناكل هادو قوي كي شنا هادو قوي كي أكل، أماش وكيه ديه شيا، يه دي كان له قلب أو القسمة وهو شهيد يوم في ونيا في دين جل جوتان واتد قلانيتين الله ورسوله يوم الرد ليخو حاضر كتب بيلي. ونيا و به دل و گوچک و گیان و همه حاضر بید گل چه؟ گل و آیتا گل و حریتت به عن الله و عیسیم و تینه هم گل خلکیه بو دنیا چه کرد بو دنیا باشتانه که آتینی؟ و نیا بیش بهش طبانه و همویت بیش حلقه کی و نیا گل بچی که بچه اکی بچه اکی بچه اکیش کن هرم کنه دره بچه که و نیا اسوی بچه تینه درستم تیوان صبح بما حاضر دوباره ب ما بوحلقه کیم بو ونیا طبانه کیم نارش تکی هم اینجور هایش تکه حرامه ونیا وی خلته مخالف شریعتیش، بسیجش تکه دنیاییه همش تک خوش لیت کرد، همیشه حاضر کرد. هم احترامات قرآن و خاندانی انجام داده، هد دو کازی برخو کنیم کدودش کن، داغ بند. ونیا وی دوکش خونه نه دلواح حاضر او نه چه توخ، ونه گوش خود داره ونیا کم خوفای دیل ولگر. لحنت ربعمی بیشتن کی میلودی فایده شین لولگرن. لمن كان له قلب او القسمع السمع وهو شيء و دلتا صاغ بيت تو قويا خوب دا قويا خودانكا مفایوب فايدات دا بيت و اخو قوچکد خو گيان اخو همه حاضر بيت گلو آياتا هنجي دا دي چكای؟ هنجي دا فايدا يوالگه هنجي دا عبراتي يوالگه هنجي دا بتا, بتا درس ونیا وده شيء الخرابية بچية چه باشية و الباشية شو نیا بشتية سالترو باشتر ببی اما همکار روی هنگامی که دپش با آواکی و فیلم کی و یا دپش برامج کی و میان و بچه تو الله از ذکری رب العالمینی که میان از تزبیحات کم، اغلب جا رنای تکرار نمی‌کند. بوی چون کی دل اتیت گل شده، و بی. اینی تو نه چی شد گی؟ تو نه چی ذکر وف آيات الدليل ليسا الهند يش كابل بما دو جش تدوتين دو نوعة آيات تدوتين آيات كوني وآيات قرآني آيات كوني وكابل عالميني تدوتين ما إنا في خلق السماوات والأرض واحتلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألبابي لقد شكرنا عرضو عثمانا وف مخلوقاتنا هم آياتا تبية چه كان. وفكرنا خود تدابكن دي إيمان لا لنقو ومعظمات رب العالمين نفذ لهم يقولون أنه وآياته بي وآيات الشيش ميتهين شهد قرآني وني أف آيات القرآني نه اوش رب العالمين يجيبوت يمه يبوت يمه ما في قرآنا شبه نقوا فريكري وني كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته تدبر عيام الفراخوته دو كي ومعناوه زاني دو بخو باشيه لوالجريه وعفراتي لوالجريه ورب العالمين آياتك ويدا جبجت إن هو إلا قرآن ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وتأف قرآن ما بتاهنات يا محمد صلى الله عليه وسلم وتواء في ترسيني ودى انذار ترسان دنوتا دفع دي فويدا من كان حيا أبي چطو بيد يصابي يصابي يعني شيا مرسي دلوي أي يعني من كان حيا القلبي أول مربي دلوي يصابي أما يدي دلوي مريبي چفويدا نادت این ذاره تا و ترساندن آن تابویی چه فایده‌ای لیوان نقدی؟ چونکی به عنوان سال الله صلی الله علیه و سلم بجید آمر به ذکر خودی کرد و به ذکر خودن نکرد وکی چنده؟ که مثلاً حی و المیت. این مگر اگر میریت هایی چند کن؟ نه نه سه عیتی نو چند؟ وکی لیشین چیه؟ میریا خود باد خود بسیاری آن و شریعتی دارم در رازی رابع العالمی دارم میریا. آق مرور فی يعني هر وكيه شوف مره وكيه مرى بيت أمشونية مرينا ونيه شو باشية ناقة هنا خونال الدنيا أنا هم خرابيا وهم عذابا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام رب العالمين أف هل هف طبقة عثماني وعربي وأجتمع بين عد عثمان أف مخلوقاتنا خلقتنا هم ماي شاكرين في ستة أيام يعني شش جردة مدیشه شور جد رب العالمین اوه هموی چیکردین؟ اوه رب اف شولا هموی چه بروند؟ اف افشيان همو هبن؟ نه تیم مرفلیف درسید؟ و تیم مرف آف نویف کرناخودت ابکاتو هزارخودت ابکاتو باخو عبادت لیوال گرید؟ و تیم مرف درسید ویدا جناح آنکت و خرابی و قدر گرتنایی و بر قدر گرتنو مازنیایی مرفت چیکاتیش عبادت وی چیکاتو و عملت وی جباجیکات؟ سعید بنو محمد الخضري بيت بيجيت، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. باش العالمين شيا بلمحة بصر عرض عثمان أو أوجد الناف عرض عثمان ده شيكه. لمحه بصر يعني شيا. إيه جور يا جور يعني عين يا أخوانيه نقيف يعني في اللحظة بشر ربع رمي شمد شاشه شاكرا هكما تغبي نيء و بشد دى اكل و ابيضه عبد الخفا هنكت و عجلينكا نشولها ني هموشولاكه يا شباب ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها لماذا؟ <سؤال> ولكن في <تصفيق> ستت <متحدث> ايام معنى يعني رب العالمين نشيها چهكت بعد انت ديوه چهت بجتبه وما مسنا من لغوبين يعني وما مسنا من تعبين يعني وقت ما اف شاش رجادانا مع عرد عثمان عثمانا ما بين عرد عثمان عثمانا چهكت لي امواندي نبوين ببه وحدي جوادانا جيه ورده بجان جيه قد جيت بجن رب العالمين اكشم بيه بكر عابد عثمان واجتماع بين عابد عثمان وشيكر هتا جمعة خلاص كر, كر قال اصل وتشبيه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 سبحانه وتعالى عما يقولون يعني رب العالمين يماظن ويبلن دا بأخناك ويأبا أو أخناك كفريا ويقولون دا لبن الدين غديد وبن توحيد وبن عبادة رب العالمين فالهن دا بل رب العالمين جابوا دا وما مسنا من لغوبين يعني قلت با شاش رجال هذا أما دين أبوين هاتوا شبكين هاتوا اسرح هاتب كين فاصبر على ما يقولون يا محمد صلى الله عليه sallam. Ta sabr habid. Sir, wu akhufna abid kan. Yer cha mushrikit. Quraishiyabin, cha jibin. Agh akhufnaid, bernambayyatat kan. Dileta pe chlete. Dileta pe chlete. Shid. Winyo, tupi ajiz bi. Wutupi narahad vi. Ya Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ta sabr habid. Ta tahammul habid. Winyo, am di har pishta banyo ta ويا ديوانش لكين ديوانش الهلاك بين هر كسه كدشمنات ياتش كدش لكين دي بين وتخ بشواس كيا محمد الله عليه وسلم بس لكي حبيب فصبر على ما يقولونه فصابر هبيب سير واف نابت اوكن وسبح بحمد ربك وتسبحاتك وحمد رب العالمين بك امجي سبحان الله وبحمده يا سبحان الله والحمد لله يعني ربي خوفها وكشكا العيبا وكيماتيا نأكل واجتا من يا رب العالمين شجر مودي نابيت وكي حاشا بودي. وبجاء الحمد لله يعني يا ربي تويتي في كاملي يا درستي وهم صفات كمالي ودرستيه ودرستيه وجوانيه هاي قبل طلوع الشمس يعني بالي الروش فهليت تزبيحات رب العالمين بكا وقبل الغروب وبالي الروش لبيت هاو ظاو بيتيش بل علماء يقولي أف آيات الدليل أسال هندي كأذكار الصباح والمساء في وقتها ما خيرتلا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني بيروش خالد هاليت وبل أذكار الصباح والمساء في وقتها ما خيرتلا أول حديثة هاتين في عمبال صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ونيا ودي ذكر لك من قال حين يمسي ودي ذكر لك هذا يعني بحثي بها قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وتقالك وهتديش رب العالمين يقول تيا بها بحثي يا كري قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني باري روش تلبت هلت وباري روش أغابت وهارتيتا بأيك المعنى باش بحمد ربك يعني وصلي شونك ايك معناه التذبيحة تيها ونبيجة صلاتة كان صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر يعني لا يصب لراتب في السفر إلا راتبة الفجر يعني في عنبر صلى الله عليه وسلم سنة كرنس سنة نذكره بعد إنه في أكل إنه في النواجوجش تذبيحة تذبيح نواجوجش بعد وسبح بحمد ربك أكل معناه في هناك مفسر يقول فيه بسبح بحمد ربك يعني وصلي قبل طلوع الشمس يعني صلي الفجر قبل طلوع الشمس والعصر قبل غروبها يعني نيجي ناس بلد في أبكي بيروش بلد نبش نروش على ته ونيجي هバリش في أبكي بيروش أظافر بيت ومن الليل فسبحوا يعني هداك الشبش يعني ومن بعض الليل يعني هداك الشبش يوم محمد صلى الله عليه وسلم قال دار شبك فسبحوا يعني رابا تسبحات رب العالمين كا جت سبحان الله والحمد لله بيت نيجي تسبحات بك أخرى وبعسيتشي إيش تحسين وجهه يعني شبهه رابن وجهك وادبار السجود هو كان جتسبح هذا ربي على منشكد دين وجهه ادبار السجود يعني ده سجوده فهمت عبد الله بن عباس؟ بعد السجود ادبار السجود. يعني ده سجوده يعني دين وجهه عبد الله بن عباس رحمة الله ورحمة الله رضي الله عنه ورحمة الله بيت بيجيد. وأدبار السجود يعني التزبيحة بعد كل صلواتي بيش بحسيوية التزبيحاتي او بشتي دي هار فينش نرجع بيجي سبحان الله سيسيجرد الحمد لله سيسيجرد الله أكبر أو أذكار بعد الصلاه في المشهور وفي الحديثي في الله عليه وسلم هي بتيها بحسيوية وأدبار السجودي وحسن بن علي رازو بنا أخذي بيجيد وأدبار السجود بحسي ركعته المغربة تمعن؟ التي بعد المغربة أو هادو ركعات أو بيش دي نبيجة مغرب تتأكرا بيش دي أفايا رب العالمين بحسي وياه السجود ومن الليل فسبحوا يعني نبيجة بكشف نبيجة وأدبار السجود يعني دي نبيجة مغرب بيش دي ركعات بكه أو ركعات غالكتنا غالك بخيرا وعواش سناتت قولي يا أيها الكلون سورة الإخلاص وكافرون ركعاته هيكي دي سورة الفاتحة سورة الكافرون بخيني قولي أيها الكافرون ركعاته دوش سورة الإخلاص قول هو الله وحد منوك برهنده ويجنوه صلاة النبيجة كي؟ روات السلبية البي. صلاة البيوت هيك <تصفيق> اكل وانا وجاء اجار خيرا تلكير بكي تلكمال بكي بجنوه وبيجنوه او در ركعاته بجنوه جمعش بچنین وهر دو قاید مشهورن بچنین صلاات و بیوت. این اوه جاله جاله خیراتو وهر دو سنتال مالک. اگه خارج از سنت خیراتو بس اگر جاله فهردو سنته. و استمیع. یعنی متشهوب دی. ای بیام بسال الله و علی و سلم. ای بسالمان. متشهوب دی عمدتا شده ی جدی جریم بیشین. فایده کجاله کی مازن بویت دو و يوم ينادي المنادي أو رجاء أو زكر قاسكت ينادي يعني قاسكت المنادي يعني قاسكت من مكان قريب يعني جيكي نيزيكي خلقيا لقاسكتا خلقيا كإسرافيلة دي بوفكتا چه بوفكتا صورة يوم يسمعون الصيحة يوم يسمعون الصيحة بالحق ويروجه هما دي هاقال ويدنجيبيت صيحة يعني او دنجاكي او قيشيك وغلق غلق وحيلا دي ويروجه هما هاقال ويدنجيبيت ونيا بالحقيق وده بو هما ديار بدك اف اف رابينافا بشتي مرنيا اذا طبعا بحسي الصيحة يعني النفخة الثانية جراد يو عطي ده همو ظان انك اف رابينافا بشتي مرنيا وقاس كرانا كاو قيشيكا يوتيها يا حق يا راس يعني إيمان بيني إنه الدنيا هذا ده كان إيمان بيني، هندي بيني بس ذلك يوم, يوم, يوم الخروج ويرجع بجني يوم الخروج؟ يوم الخروج. كاروجة خاماتي بوي بجني يوم الخروج. همود النفق قبله كذا هنا ده. يعني أي هكذا عبادة رب العالمين اكلو تا ايمانا اينا و تا همو اشتخده كوتي تراسا اينا داري في الرجل اي چكي؟ دراس اينا داري جب او فايدة انا كتش بخونوك ايمان بنا باري افخالا بسره هنگو دابد انا نحنو نحيي و نميتو رب العالم جد بس اميمتنه انا و نحنو افهاردو رمير تعظيمنا افهاردو كا يتعظيمنا يعني بو مازن تعظيمنا بو مازنكرنا رب العالمين باهند رب العالمين يقول ا ما ان قلت ونحن بل إننا نحن نحي الموتى يعني أستنى رب العالمين وأمتنى مرياء صاح كائن هذا مريين نحي هذا صاح الدنيا روجای قیامتش دهمان می‌ینی عوانی بشینی دهماش شرایک نبا، دهماس صحیح نبا. نفخال اول هموده می‌ن، و نفخثانیش هموده ساهم نبا. کسی دیگه شلابه چینا بید. بس رب العالمی جدی است سمنده، و آب همه دست سمنده، عبادتش بستی و بوم بکند. و اینا المصیر و دیماي کانجو هموده هتفلوی که هتفلوی مرغ و عامی و لیم تنه. جب خوش دهیب کان ونیا خوب کسی فجر ندن، و دیکسی نشن پشت خوب کسی گرم نکن، همین پشت خوبه و. و ديت شنو عباداتي بكان بس بلا بيت بس رب العالمين بيت چونك اوه صادكات اوه مدينيت اوه هموش رجلسيدة و هموش لفاقرينة ببوكي بلالويبتاني يوما تشقق الارض عنهم سراعا يعني الرجا قيامته عاد همو دي شخ شخ بيت و اوه اتمري دي همو اللي يتشليهن لهينة داري دي صاب نفا و سراعا يعني اشتف دهن سريعي من الدراب ن فَإِذَا هم من الأجداد إلى ربهم يَنْسِلُونَ يعني رب العالمين بيجيت واخطبوا فكره سوره حمودنا قبرا دهين دري وسريع دجن بويجي او جرباني بحاذركلي بس كساحه محشره ان مفتعين الى الداعي يعني مسرعين يعني زيدجن ويرجت يوم تشقق الارض عنهم صراعا يعني همو عاد الشخشر بيد ودهين درنا في قبره خده وبزيدجن بويجي او جرب ذلك حشر علينا يسير يعني اف حشره كعلمها ما حشر يعني كون كنا خلقيها صاح كرنا ويكون كرنا طبعا مش اللي ما قالك او شيء ها قال قالك ابو صنه ابو ما بون وديت هم عالم دمرينين وبش تيجي دي هم صاح كينوا وهم دكون كين وهم حسابي دي قال كين ابل لرب العالمين يا تشيا يسير قال قالك ابو نحن اعلم بما يقولونه. ام ظانین یا محمد صلى الله عليه وسلم که او چه بجنته میه آگالی هی آگال هاي و هی و امید بینین و يا محمد صلى الله عليه وسلم وتهر تهر قدر اخوی هاي و رنز اخوی اللہ لیمه ام دیوه چلی که عذاب دين بر و آخفنه اوید بجنته تو چی جا روی هزرینه استعاده بر دایی هم هدیه رو گایید ببین اون مه هاگاری چه بج نتا و ما انت علیهم بجبارین بسمه فرناکی یا محمد صلی الله علیه و سلام کتوا خرتی بنیاکی ردا نیا نف ایمان و اسلام و خورتی بسلمان کید بس یا پیامبری چه بس الله علیه و سلام این علیک الا البلاغ بس گوتن بو یا پیامبری صلی الله علیه و سلام بس ابو بیجی اما جبر یعنی خرتی لیکردا و خرتيني كرنا بيعم بس الله وعليه وسلم خرتين وابك كتبينت إيمان دا وني أبا أبا عالمي جتة أبا عاية محمد صلى الله عليه وسلم وتناشي إيش؟ جوتي أو بس يودس كدا بس يودس رب العالمين دا ورشود بيعم برشنا بس الله عليه وسلم فذكر بالقرآني يا سرت أبا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم أي بسلمان يا سرت أبا فذكر بالقرآني أنت بيرعالمي بنيه بعالمي نصيحة كي الدعوة جل خلكي بكي بче من القرآن، وعالم القرآن شلب كي، قرآن بيجي وتفسير كي ودعويك كي وحديث الله عليه وسلم، هذا أيك المواد دليلة ونيك، أي كتب دعوات شبكت، من القرآن بكت، نيا هاي خدا ودعوة خدا هما بتشيروكه وتشير عود آخفنا وخامنا ويقرأ عن القرآن نبيجي إيه حديث رب عن بري صلى الله عليه وسلم يعني أولا شيء أبوانا شيء في الدين نبني نبيد في الأدب نبني في هو أبا تذكرنيه أبا, أبا, أبا نصيحت كرني خلكنيه ما كتاب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 أغلبدي أوبد، في القرآنش شيء تدهاي، شروك تدهاين، شروك في عبارة في ما يدقوه يا رب العالمين، نعم أيك رابد، الدنيا إحنا شروك دي بخاركي بيجدوه، أما دعوات خلا تاود عالم الدولة الخارجي رب العالمين، وحي بقرآن والسنة في الله عليه وسلم، من يخاف وعيدي كيا دفاعي نصيحة التبين، تبي رد نباتيني أو أو تبي هنا ترسيد الواقفات رب العالمين الكريم وعيد يعني جفن رب العالمين بتهت ايمانني تتعذب دم تر من جهنم غضبهم ولعناتهم هنا بهن ترسيد او ديفويديت شوال جديد فايده لصحتك جديد فايده واو ايات جديد ابيك تبوت بيجي ورح فلان حرام او ديتش قاعد لعملك في جنوك ورح فلان عملي بك اما امر وجه ترسيد عندي مو ليش في فائده الفيمنوبي نهايه كلام سوره القاف هناك بسورتها يا عمري الله عليه وسلم من النوف بعيده لوك هون ك سوره القاف ركعاته 2 وك سوره ركعاته هي تش سوره وكان بعيد وانشق القمر و هنا جرس تفانان نيجد عيد دا، آه سب حسم رابي كا على أعلى وسورة الغاشية هل أتى الحديث الغاشية وسورة نيجس بديش الله وعليه وسلم هذا جرس القاف يبخاندي نيجس بديش دابي عم بريس الله وعليه وسلم هذا جرس سورة القاف يبخان وخطبهاش بين خاند بعم الله وعليه وسلم يعني خطبها خوتش اللي دا جودة خلقي ونصيحة عالمت كار سورة القاف ده الهند إم هشام بنت الحارث راضي بنا خد الابيد بجيد اولا اكل صحابيه بجيد سالاك يوندو ما ويا پیغمباري الله عليه وسلم يعني ما و پیغمباري چه بو ما بخواه نان پیوده اجا من القاف كيري برکر واس من وردتو اسفير ال الله عليه چون آه. تفسير سوره و واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين